أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذبهم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 وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المثير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن مسينا أو أحطأنا ربنا ولا تحمل علينا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا فوق لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله عليه